وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلق كبور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 بكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يصبروا تعتبو فما هم من المعتبين وقيبنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق وعليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينه الذين كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلب جزاء إن آيَّهُمَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّا مَنَامِ الْجِنِّ وَلِسِنَ جَعَلْهُ مَا فأقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاء ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون